لا يا مطول صبري اذوق المر من كاسه أنا يا كم دهري كم قسوا من كاسة أنا يا كم مشاكلنا على مشاكل وطيت شوك ولا حد وطيت شوك انا وحدي ولا قبلي حد نداسة احد مثلي بكى لما بكى ولا فاد احد مثلي قسم همّه ما عاد في شربه وزاد احد مثلي بكى لما بكى دمه ولا فاد احد مثلي قسم همّه ما عاد في شربه وزاد الا من قد حالتي ما بليه، الحظ من صغري، معي للحين هو عاد، هو قل الحظ من صغري، معي للحين هو عاد هو الحظ من صغري معي للحين هو عاد الله يا ما حد غيرك مكفي على على الله يا دمعي ما حد غيرك وفالي جفانك كلها لي وربعي وانا مكفي على النيه دنيا لو بس وش ذنبي رضيت انا بردا حقي وحقي ما رضا بيا رضيت انا بردا حقي وحقي ما رضا بيا